كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبن السلام ويخرجهم من الظلمات او يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم